المنين ومن لم يستطع منكم طعنا ان ينكح محصنات مؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوه النبيذ أهل النوى تهون أجره النبي غيّر مسافحات، غيّر مسافحات، ونا متخذات أخدان. فإذا أُحصّن فإن أتين بفاحشة فعليهن، فعليهن أن يصب ما على المحسنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنا منكم ذانك لمن خشي العنا منكم وان خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا, إلا أن تكون تجارة عن تراغ منكم ولا تقتلوا جَعَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ هَكَ نَبِيكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الواقع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 قطعنكم فلا تبوء عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفت شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهل وحكما من أهل فبعثوا حكما من أهل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 وبين القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختانا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا وَمَن يَكُون الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَالَ عَلَيْهِمْ لَو أَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مَعْلِمًا إِنَّ اللَّهَ وإن تك يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومين يود الذين كفروا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة وي يريدون يشترون الضلالة وي يريدون أن تضل السبيل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 وطعنا ليا بأنسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا أسلمهم نار كلما نضج الجلود بدناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذي سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن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 أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فيتنازعون في شيء فردوا إلى الله والرسول فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 قدمت أيديهم، ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا، ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ولا قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما مم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتم ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أنقذوا أن فسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون بك كان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَأَتَيْنَا أُمَمٍ لَّدُنَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَهُؤلَاءَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُؤلَاءَكَ مَعَ الَّذِينَ الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل النف إن أصابتكم نصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم مع شهيد ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم كافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فييقتل او يغلب فسوف نعطيه اجرا عظيما وما انكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان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 لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا الموت ولو كنتم في برج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل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 وَمَنْ تَوَلْنَا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكى على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن؟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 والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منا ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منا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 يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فياتين والله أركسون بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله و من يضل إلا فلن تجد له سبيلا و الدون تكفرون كما كفروا فتكونون سوا فلاتتخذو منهم أولياء فلاتتخذو منهم أولياء حتى يهاجر في سبيل الله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 ولو شاء الله لسلطوم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريد أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة واركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وينقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم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 فديات مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة ممن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتون عرض الحياة الدنيا تبتون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغنم كثيرة كذلك كنتم وَمَن فَضَّلَ فَمِنَ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُهُمُ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في مكوتهم قالوا في مكوتهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتاجروا فيها فولائك موعون جهنم وسات مصيرار